بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجو ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقون بِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُودَا وَبَنَيْنَا شُهُومًا وَمَهَّدْتُ لَهُ ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا فَكَّرَ فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثُمَّ ابْسَطُوا وَبَسَطُوا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيَهُ سَقْرٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقْرٌ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لواح للبشق عَه الساعة شق وَما جعلَّ أأَصْخابًا للَِّ مَلا إن ك وَما جعَنا عذت إلا فتنْنَة للَّذينَ كَفَول يستيقين الذي نَوتُ الكت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 انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب في جن ان تيتساءنون عن المجرمين ما سلككم في سقم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم وَكُ نُ كَذذبُ بَوْومدينين حتىَأَتَانَ القين فَمَا تَ فَعم شَفعَةُ الشاف فماَا لَهُم عَ التَذكَِةِ معقين كَأَنَّهُحُوم مُسْتَ في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 وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى